فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا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 والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسرو أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون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 قال فبما أقوىي تني لا أقعدن لهم صراقك المستقيم ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شَئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا مَوْرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنَ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 جاء ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ينزع عَنْهُمَا لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون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 ما خذوا زينتكم عدا كل مسجد وكلوا وشربوا ولا إنه لا يحب المسرفين قل من حوى مزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتين يوم القيامة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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فَآتِهِمْ عذابا ضعفا من النار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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك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 اتَّبَعُوا رَسُولَ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا دَاءَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وعدنا رَبُّنَا حَقًّا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 القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا لا يعرفونهم بسنائهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنه ناخو فَنَعَلَيْكُمْ وَلَا أنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له وولع به وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نسىهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علمه دو ورحمة هدو ورحمة لقوم يؤمنون هل يضرون إلا تأويله يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا ميشفعا فيشفعوننا أو, أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا فسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 أبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميا وإلى عاد أخاه مهدا قال يا قوم عبود الله ما لكم من إلآه غيره ما لكم من إلآه غيره أفلات التقوى قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا لنراك في سفاهة وإننا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهة ولا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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض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 بل قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطر فأنظر كيف كان عاقبه المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم ما لكم من إله غيره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 سبيل الله من آمن به من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإذ كان قائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وقام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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعود في ملتنا قال اولوكم نا كارهين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 fakif aza ala qum el kafirin ve ma arslena fi qariyet min nabin illa axhdna ahla bil beesah illa axhdna ahla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 من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن أهل القرى ان ياتيهن باسنا بياتا وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أي يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أفأمنوا مكر الله فلا يؤمنون مكر الله إلا القوم الخاسرون أ ولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء أصابناهم ألو نشاء أصابناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من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 o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 وجاء السحرة في العون قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين.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 ربنا مُقَلِّبُونَ وَمَا تَقِمُ مِنَّا إلَّا أَنْ آمَنَ بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَدْرَهُ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُ ك وآلهتك. قال سنقتل أبنائهم ونستحين سائهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى قومه يستعينوا بالله وصبرون إن الأرض لله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا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 ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحّرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملا والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 ويعملون قال اغير الله ابغيكم الهًا وهو فضلكم على العالمين واذا انشيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم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 وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتخصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 آياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم حبّقت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟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 down.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 وآمنوا ان ربك ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمان وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون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 ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنى عشرة أسباط أمام وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر أن يضرب بعصاك الحجر فبجست منه ثنتا عشرة عينا فدعل ما كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأزلنا عليهم المن والسلام كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 كانوا يظلمون، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتهم حيتانهم، إذ يعدون في السبت إذ تأتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعام، ويوم لا يسبتون لا تأتهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وإذ قالت أمّة منهم ما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معدرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أي جينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما ما عتوا عما انه عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبقرون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون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 وَمُمّنْ نُوصِلُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا يكون السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عساي يكون قد قت و بأجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من يقبل لله فلا هدي له ويذوهم في قبائلهم.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 والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَقْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يخلقون وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنْصَرُونَ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 إِنَّ وَلِيَّ يَا اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْكُثُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ أخذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ يَمْنَزَ ظَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَسْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيء ثم لا يقاصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها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 بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ لا رَبُّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْتَكْبِرُونَ